هم في هذا سنه في ناس قالين الاصل ميلو باختي وغنتي اني على ال تبقى اصلي عملت قلبي فيك وكلي وهبق في عشريتي خلاص سالك في حسب لقول الدنيا قديه لما كان بعيد بعيد بعيد عنكم أكيد أكيد بعيد لما كان بعيد بعيد عنكم أكيد أكيد بعيد ورغم كل حاجة هبدأ من جديد Oh mosh mi semha, mush نفسي قوي لك مني ظلمت نفسي والغلق مني واخترت ناس لنا منهم ولهم مني دموعي نزل على الخدود تكويني وربنا هو اللي بيقويني همشي مكان ما سكتي تواتي ومدام بعيد بعيد بعيد هرتحكي أكيد بعيد ومدام بعيد, بعيد بعيد بعيد هرتحكي أكيد بعيد ورغم كل حاجة بدأ من جديد ومش مسامحة chim